بل كذبوا بالحق لم ما جاءهم فهم في أمر مريج أ فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرج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 لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك لصائك، فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، القيا في جهنم. القيا في جهنم كل كافر عنيد من لا الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر الذي جعل مع الله الهان اخر فلقاه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اضطغيت قال قرينه ربنا ما اضطغيت ربنا ما أطغيتُه ولكن كان في ظلال بعيد قال لا تختصمو لدي قال لا تختصمو لدي وقد قدمت إليكم بالواعي ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي و ما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم مهل وتقول هل من نزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفي. هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ودخولها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مز كم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منهم بطشًا هم أشد منهم بطشًا فلقبوا في البلادها الممحيص إن في ذلك لذكر إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب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 نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون، وما أت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف.